Altıncı cüz Nisa Suresi Sayfa 101 Eûzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La yuhibbullahul cehre bis su'i minel kavli illa men zulim ve kâna semî'an alîmâ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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا قل بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك فكلم الله موسى تكليما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 فَمَنِ الْضُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ وَيَرَمُتْجَانِ فِي الْإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمُ الْأُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعْلِمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ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 وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر عظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم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 ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا فقال الله إني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم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 فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مراضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على قائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح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 قَالَ إِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأرض فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ فَاسِقِينَ وَأَذِنْ لَهُمْ نَبَأَ ابْنَيِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّك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 والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم الم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء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 فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَسَارَةٍ لَّهُ وَمَن لَّمْ يحكم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ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 فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين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 يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقُمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَسُوءَةً عِنْدَ الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به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 لبئس ما كانوا يصنعون فقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُوِيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَوْضَاءَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أُقَدُوْنَ رَأَلِ الْحَرْبِ أَطْفَأَهُ اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدقلناهم جنات النعيم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 إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ فَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ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 وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله وفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَوْلُو فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ظَلَّوْا مِنْ قَبْلُ وَأَظَلُّ كَثِيرًا وَظَلُّوا عَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ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 ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق اللَّهُ العظيم